بسم الله الرحمن الرحيم أين نحن, أين نحن من هؤلاء أين نحن من هؤلاء انظروا إلى هؤلاء الصحابة كانت أمانتهم وكان صدقهم وكان صدق نبيهم وكان صدقهم مع ربهم يعلىهم يتحملون المشاعة الصحابة ويتحملون المتاعر ويقطعون في سبيل ذلك الأرحام ويتركون أهليهم ويقاربهم وأقرب الناس إليهم الصحابة يخاصبوا لهم من أجل الحق ومن أجل التوحيد ومن أجل هذا الدين دين الإسلام الذي جاء من الجنة من الظلمات والمهالك اين نحن من هؤلاء نحن من دين. دين. دين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالزعم والادعاء محبه الرسول ليست بان تقول إني أحب النبي ان محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه ومحبه الله تبارك وتعالى في اتباع نبيه الرسول الله من أحبه فقد أحب الله ومن أطاعه فقد أطاع الله فإذا كنت تحب الله تعالى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 أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق وجد الناس مشغولين فقال لهم أنتم هنا مشغولون بصفتكم وميراث محمد يقسم في المسجد رسول الله تركة محمد تقسم فذهبوا لعلكم تلالون منها شيئا والصحابة. فذهبوا كأنما تركة حقا تقسم ثم عادوا إليه يلتمسونه حتى أدركوه قاله له بنا بنا أينما قلت من التركة قال لهم ماذا رأيتم في المسجد قالوا لن إلا حلق قالوا يتحلقون هؤلاء يقرؤون القرآن وهؤلاء يرون الحديث وهؤلاء يتفقهون في هرير قال وهل ترك محمد غير هذا هذه هي تركة محمد فمن أخذ منها فقد ورث محمدا وأخذ منها بحظ موافر أين نحن من هؤلاء نريد أن نعيد هذا التاريخ فإذا أرزتبوهم فالتمسوهم في شيامهم والتمسوهم في سلوكهم والتمسوهم في اتباعهم بسنة نبيهم والتمسوهم في قدوتهم تكونهم هم كالصحابة في زهد وفي ورع هل قوم ما لهم في الكون أشباه عباد ليل لذا جن الصباح بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياهه عباد ليل لذا جن الصباح بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياهه هبوا إلى الموت يستجدون رؤياهه هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أي يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد نجيب المطيع بعنوان أين نحن؟ من هؤلاء والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فهذه الهجرة التي نحن بصددها عندما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأحدث الله له معجزته العظمى فأعمى هؤلاء الأوشاب الذين تجمعوا من كل قبيلة ليضربوه ضربة رجل واحد وتلا عليهم سورة ياسين ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم إلى أن وصل إلى غار ثور واستيقظ القوم وهم يحسبونه صلى الله عليه وسلم في فراشه ثم تبين لهم بعد ذلك عكس ذلك وأن الذي كان في الفراش إنما هو علي وخاب فألهم وطاش سهبهم وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليس على الفراش ولم يخلفه على الفراش وإنما خلفه على ما هو أعظم خلفه على الودائع لماذا لم يخرج عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه وهو من عصبته أن يوفي له بما عنده من الأمانات والودائع وأمهله ثلاثة أيام يبعث فيها إلى أصحاب هذه الأمانات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطلبهم الذي يبتغون إهدار دمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجحدونه ويكذبونه ويرفضون دعوته رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مستودع أموالهم يدعون عنده ما يخشون ضياعه وما يخافون أن يجحد بين الناس وما يخشون أن ينهب أو يعصب يضعون أموالهم بين يديه فكان عليه الصلاة والسلام عليه أن يرد هذه الوداع كيف يردها في هذا الجو المفعم بهذه الأحقاد وهذه البغضاء يرد يعطي للرجل الذي يمسك بسيفه من أجل أن يقطع عنقه يعطيه وديعته كيف يعطي هذه الوديعة؟ قل فعليا رضي الله عنه لاجل أن يرد هذه الودائع كلها إلى أصحابها ولا عجب إذا كان قد سموه عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أغفاره بالصادخ الأمين وقد توارى اسمه وراء حليته وكانت صفته هذه تغلب على علمه فكان الصادق وكان الأمين ورأيت الصادق ورأيت الأمين والصادق هنا والصادق يمشي هناك هكذا دون أن يقول أحد محمد يمشي هنا أو محمد يمشي هناك غلبت حليته وغلبت صفاته وغلبت فضائله وغلبت مناقبه على اسمه الذي سماه به أبواه الأمين الأمين واقعه الأمين تجربة وممارسة الأمين إلى آخر لحظة بينكم الأمين إلى آخر لحظةٍ فيكم الأمين يهاجر من مكة ويدعو ودائعكم عند علي بن عمه ليردها إليكم في مدة ثلاثة أيام حتى لا تغيب الودائع عنكم ولا تغيب أموالكم عن أصحابها ثم بعد ذلك يهاجر عليه بعد أن يرد الودائع في ثلاثة أيام وكانت هذه الودائع عند أم بركة عند أم بركة ميمونة الحبشية هذه الجارية التي ورثها من أبيه ولم يرث من أبيه إلا هذه الجارية وبضعة نعاج وجملين هذا هو ميراثه وأما زيد بن حارثة فقد وهبته له خديجة وزيد بن حارثة هذا وأبوه من أشراف العرب وإنما أسر في معركة بين العرب وبين قبيلته فأخذوه وباعوه لخديجة وأخذته خديجة خادما لها ثم وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبوه يوما بعد أن بحث عنه في كل مكان حتى علم أنه آل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد امتلأ أملا ورجاء بأن يرجع بولده لأنه عند رجل كل الناس يصفونه بالأمانة والصدق فقال له أيها الصادق إن لي ولدا عندك هو زيد، قال له أنت حارثة قال أنا حارثة. قال تريد زيدا قال أريده بمال كله. أريده بما تشتهي. أريد بما تطلب. أطلب ما تشاء. فهذا ولدي. فقال له لا نبتغي شيئا إلا أن نستشيره فنخيره فنأتي به ونخيره إما أن يذهب معك وإما أن يبقى معنا. ففرح الرجل بهذا فرحاً شديداً. من الذي يؤثر العبودية على الحرية فرح حارثة فرحا جديدا أن محمدا يخير ولده بين أن يذهب مع أبيه وبين أن يبقى عنده ولا يريد مالا لا يريد شيئا إلا هذا الخيار فجاء زيد وقاله يا زيد من هذا قال هذا أبي حارثة وحي أباه وسلم عليه فقاله تريد أن تبقى معنا أو تريد أن تذهب إلى أبيك ونعتقك فقال كيف أرضى بك بدلا يا رسول الله كيف أرضى أنقلب مع أبي أو أنقلب مع غير أبي وأتركك أنت يا رسول الله وصاح حارثة ويحك يا زيد هلكت ويحك يا زيد أتؤثر العبودية على القرية فقال لا يا أبتي ما آثرت العبودية على الحرية ولكني وجدت من هذا الرجل شأنا عظيما فأنا أتبعه وأنا على دينه وليست القضية قضية عبودية ولا حرية وإنما الحرية كل الحرية في أن اعتنق دين هذا الرجل وأن أسير على قدمه وانقلب حارثه ولم يأخذ ولده وبقي زيد عبدا. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكافئ هذا العبد الذي آثر البقاء ولم يرضى أن يذهب مع أبيه حرا ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيف وأشهد الناس جميعا وقال أيها الناس أشهدكم أن زيد بن, محمد زيد بن حارثة هو من اليوم زيد بن, زيد بن محمد وأنه ولدي ومتبناي فصار زيد من يومئذ دعيا وكان ابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في استباحة التبني ولأمر أراده الله تبارك وتعالى أن يبطل التبني بهذه الواقعة وأن يجعل تبني الرسول لزيد بن حارثة سببا في إبطال التبني وفي تحريمه على الناس إلى يوم القيامة نعم حرم التبني بعد أن تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأوضح الله تبارك وتعالى سبب هذا الحرماء هذا التحريم أن محمد ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال في المتبنين ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ولذلك عندما بلغ سالم مولى أبي حذيفة الحلم وكان متبنا لابي حذيفة وجاءت أم حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما بلغ مبلغ رجال فما أصنع معه وأبو حذيفة رجل غيوب. فأمرها أن ترضعه وكانت هذه واقعة حال لا تصلح مبررا لرضاع الكبار ولا وليس لرضاع الكبير تحريم فأرضعته أو جرت له اللبن أو درته في قعب وشربه نصاب الرضاع وصار محرما لها لأن المتبنى إذا بلغ الحلم يعرف أن هذه التي تبنته ليست كماً له فهي أجنبية عنه وهو أجنبي عنه فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يدخل شاب أجنبي على أهله وهو يعلم والولد يعلم والأهل يعلمون أنه ليس منهم لهذا حرم الله تبارك وتعالى هذا التبدي لما فيه من إماتة الغيرة ولما فيه من الاختلاط المحرم الذي يوصل إلى مفاسد جسيمه وخرج علي بن أبي طالب إلى بعد ثلاثة أيام ماشيا ماشيا وكان رضي الله عنه إذا حارب يحارب راجلا وكان يحارب راجلا خيرا منه فارسا هذا شأن علي يعني أبى أن يركب ذابه وسار على قدميه إلى المدينة وكثير من الصحابة فعلوا ذلك وهاجروا إلى المدينة نحن في حقيقة الأمر نلوذ بهذا التاريخ لماذا؟ لماذا نستعرض هذا التاريخ للتسليح أن أستعرض هذا التاريخ لنستقطب بسة الشفاء وهذا الرؤوس أن استعرض هذا التاريخ من أجل جزجاء الفراغ ومن أجل إشباع النهم إلى القصص والانسان يمير إلى القصص وقد راجت القصص وراجت أكاذيب بين المجتمعات كلا إن لم نستعرض هذا التاريخ لأن هذا التاريخ هو الزاد وهو المادة التي يمكن أن يستمد منها أو يجب أن يستمد منها كل مصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أي إنسان يدعو إلى الله تعالى ويريد أن يصلح مجتمعه لا يمكن إلا أن يتزود بهذا الزاد من التاريخ لأنه هو المادة التي يمكن أن يسوقها إلى الناس فتلهب مشاعرهم وتذتي في نفوسهم روح الإيمان وتوجههم الوجهة الصالحة لأنهم ينتمون إلى عرق طاهر وإلى أنفاس بريئة وإلى نسمات نبيلة وإلى أشخاص كانوا في هذه الدنيا معلمين للعالم كله لهذا حين نعرض هذا التاريخ لا نعرضه من اجل ان ننتزع الاعجاب بهذا التاريخ او استعراض شيء حفظناه لان ذاكرتنا قوية يمكن ان يسجل فيها كل شيء ليس هذا اردنا وليس هذا من اجل هذا رسوق ما نسوق وانما نسوقه من اجل العبرة ومن اجل القدوة ومن اجل العبرة انظروا الى هؤلاء كانت امانتهم وكان صدقهم وكان صدق نبيهم وكان صدقهم مع ربهم جعلهم يتحملون المشاق ويتحملون المتاعب ويقطعون في سبيل ذلك الارحم ويتركون اهليهم واقاربهم واقرب الناس اليهم يخاصبونهم من اجل الحق ومن اجل التوحيد ومن اجل هذا الدين الذي جاء لينجينا ويخرجنا من الظلمات والمهالك هكذا كانوا يفعلون ما كانوا يريدون عرض الدنيا لقد سمع عبد الله بن عباس رجلا يقول أين الزاهدون في الدنيا أين المعرضون عن الدنيا أين المقبلون على الآخرة وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار ابن عباس إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى قبر أبي بكر، وإلى قبر عمر، وقال له أتريد هؤلاء أين الزاهدون في الدنيا؟ قال له أتريد هؤلاء؟ لأن هؤلاء كانوا هم الزاهدين في الدنيا، وكانوا هم الراغبين في الآخرة، فأشار إلى هذه القبور الثلاثة وقال أتريد هؤلاء؟ يعني أنت تسعى عن هؤلاء عن هؤلاء تسعى؟ يعني كانوا هذه النماذج. التي إذا سئل الإنسان عن من يحمل أعظم الفضائل ومن يحمل أنبل المشاعر ومن يحمل التضحية كل التضحية ومن يحمل الزهد والرغبة في الآخرة كانوا هم الذين وشاروا إليهم أنهم كانوا يحملون هذا كله سمع عبد الله بن مسعود رجلا يقول أي الذين يريدون الآخرة؟ ويقبلون على الشهادة ويريدون أن يموتوا في سبيله قال نعم كانوا خمسمائة كانوا خمسمائة في الجابية وكنت واحدا منهم تبايعنا على أن نموت جميعا في الجابية وفيها معركة بين الروم والمسلمين تبايعنا على أن نموت جميعا فحلقنا رؤوسنا واستعددنا لأن ندفن بثيابنا هيئناها ثيابا كالكفن، ثم أقبلنا على الموت فماتوا جميعا إلا من جاء يخبركم به وهو أنا مات الخمسمائة ولم يبق إلا مخبر عنهم من جاء يخبر بشأنهم وهو أنا هو الذي بقي من الخمسمائة لأجل أن يخبر لو أنه مات معهم لذهب الخبر معهم وذهب عهدهم الذي عهد الله عليه ولم يعلم به أحد نسوق هذا التاريخ من أجل أن نحدث في نفوس المسلمين شيئا من التغير فقد أقبلت عليهم الدنيا وأقبلوا عليها وأقبلوا عليها فتوارت الآخرة عن نفوسهم وإذا ذكروا الآخرة ذكروها بتكلف متنطع، ذكروا الآخرة بتجرع كأنما يتجرعون زيت الخروع أين نحن من هؤلاء الإنسان ينظر إلى نفسه عندما يقرأ تاريخ هؤلاء الناس ينظر إلى نفسه كأنه إنسان في حجمه الطبيعي إلى جانب جبال شامقة إلى جانب جبال سامقة هذه الجبال الشامقة نريدها أن تعود أو أنه ساقية إلى جانب المحيط إلى جانب البحر هو صغيرة لا تحمل أكثر من أوعية التي تدور فيها نريد أن نعيد هذا التاريخ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ترى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرية الناس. قال أيها الناس إن الله تعالى لم يرد بقوله كنتم خير أمة أخرية الناس كل الناس إنما أراد فئة من الناس ولو أرادكم أنتم لقال أنتم خير أمة أخرى الناس انظروا إلى فهم عمر لو أرادكم لقال أنتم خير أمة أخرى الناس ولكن قال كنتم يعني الذين ذهبوا الذين كانوا في عهد أبي بكر في عهد نبيكم وفي عهد أبي بكر أما في عهد هذا فقال عن هؤلاء كنتم فإذا أردتموهم فالتمسوهم التمسوهم في شيامهم والتمسوهم في سلوكهم والتمسوهم في اتباعهم بسنة نبيهم والتمسوهم في قدوتهم تكونوا هم هكذا إذا أردنا أن نكون خير أمة أخرية الناس وإلا فالمعنيون بهذا ذهبوا المعنيون بالخيرية ذهبوا إنما إذا أردنا أن نكون مثلهم وأن نتصف بصفاتهم فعلينا أن نتحلى بما تحلوا به من إيمان هؤلاء كانوا وقافين عند حدود الحلال والحرام الرجل يأخذ شرطا اشترطه فيأخذه ثم يقبل عليه أصحابه ليأخذوا منه نصيبهم ويأكلوا معه فيقول له لا. يقول لهم لا كفوا حتى انقلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله هل هذا حلال أو حرام؟ مع أنه قد أخذه عن طيب نفس وقد قبضه نظير شيء عمله مثلا أبو سعيد الخضري كان في رحلة وذهب إلى قوم في قبيلة ضاربين في قبيلة وازأوا استضافوه قالوا لهم نريد أن تضيفون فأبوا عليهم قالوا نحن لا نضيفكم ما عندنا لكم قراءة ليس عندنا قراءة لكم فذهبوا وتركوه مكسور الخاطر. فصلت الله تعالى عقربا على رئيسهم او زعيمهم فلذغت العقرب فقال ابتغول الطب اريد ان اتطبر فلم يجدوا احدا الا هؤلاء الغرباء الذين استضافوهم وابوا عليهم فلحقوا بهم وقالهم عودوا الينا قالوا ماذا قالوا ان كبيرنا قد لده هل عندكم من راق قالوا نعم عندنا راق يرقى يقاه، فذهب إليه أبو سعيد وأخذ على قدمه التي لدغت وقرأ الفاتحة فبرع الرجل إنما قبل أن يقرأ عليه الفاتحة اشترط عليه شرطه قال ما هذا قال أن تعطونا كذا وكذا وكذا وكذا يعني من السويق ومن الدقيق ومن الشياء والمعز والغنم ويعني تعطونا أشياء أجرنا على هذا قالوا نعطيكم وهذا كان يمكن أن يكون هو القرى يعني لو عمكثوا عندهم ثلاثة أيام ضيوفا لكان طعمهم هذا الذي اشترطوه على الرجل فأخذوه وساقوه وأرادوا أن يأكلوا منه في الطريق فأبى أبو سعيد وقال والله لا نقرب حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله هل هذا حرام أو حلال فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال وهو يا رسول الله إن أبا سعيد رقى الرجل بالفاتحة فقال عليه الصلاة والسلام وما أدراك أنها رقية اضربوا لي سهم معكم إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وضربوا للرسول سهما معهم لاجل أن يطيب نفوسهم ولأجل أن يقبلوا على هذا أنه أحل ما من الكسب أحل أنواع الكسب وأطيب أنواع الكسب جاء من طريق كتاب الله وجاء بالشرط وعن تراضي من الطرفين وبفائدة عادت على الرجل السقيم على هذا الرجل السليم عادت عليه بالبرد وهكذا كان الناس يتحرجون من كل شيء وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى إنه يصادف على بعضهم يأتي بالأشياء المضحك عمر بن الخطاب سمع رجلا يأخذ ثمرة ثمرة وجدها في الطريق فقال لمن هذه التمرة لمن هذه التمرة فغطى عمر رضي الله عنه وعلاه بالدرة وقال من أمن أجل هذا أحل الله الحلال وحرم الحرام يا لقح كلها بارد الورع يعني إلى هذا الحد يعني وصلت إلى المحقرات إلى أن تسأل عن تمرة ما ما من صاحبها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبا للحسن سبطه أن يأخذ تمرة من تبر الصدقة يأكلها، وقال له كخ كخ ونهره وجعله يترك التمرة فلا يضعها في فمه قال له كخ كخ يعني هذه يعقضها المساكين ولا تحل الأهل محمد لأنها من الصدقات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره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 وهو الذي نستمد منه أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا فإذا انبتتنا عنه وانقطع حبلنا به هلكنا لأنه صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزير عنها إلا هالك فلا يزير عن نبيه ولا يضل عن حبيبه إلا هالك فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومن أقلوبنا أحبوه املأوا قلوبكم بحبه آثروه على نفوسكم آثروه على شهواتكم آثروه على رغائبكم آثروه على أوطانكم آثروه على أبنائكم آثروه على أموالكم قدموه على كل ذلك فإنكم إن فعلتم ذلك بورك لكم بورك لكم في أرجاعكم وبورك لكم في أنسالكم وبورك لكم في عافيتكم وبورك لكم في دنياكم ونجوتم في آخرتكم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالزعم والادعاء ليست بأن تقول إني أحب النبي لا إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه ومحبة الله تبارك وتعالى في اتباع نبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه فقد أحب الله ومن أطاعه فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فإذا كنت تحب الله تعالى فأحب رسوله لأن الذي أوصلك إلى محبة الله ورسوله، وبغير هذا الرسول لا يمكن أن تصل إلى الله.